جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل هل المرض كفارة إذا كان متولدا عن معصية المرض المتولد عن معصية إذا كان العبد تاب من المعصية وأناب إلى الله عز وجل وكان في المرض مستعتبا له كما مر معنا في أثر سلمان وعودة فيرجى له أن, أن يكون فيه كفارة أما إذا كان حاله حال الفاجر أو المنافق كما قال سلمان قال مثله كمثل البعير إذا مرض مثله مثل البعير قيده أهله ثم ارسلوه فلا يدري فيما أطلق ولا فيما أرسل فالشاهد إذا كان المرض فيه مستعتب له وتوبة ورجوع إلى الله فيرجى له أن يكون تكثيرا أما إذا كان مقيما على على معاصي فهذه حال والعياذ بالله سيئة نعم ما حكم الصبر على المرض الصبر على المرض هي المراتب ثلاثة المراتب ثلاثة كما ذكرها أهل العلم الصبر والرضا والشكر أما الصبر فهو واجب والرضا مستحب والشكر أكمل أما الصبر واجب قال, قال عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير ان أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالواجب على المسلم أن يصبر نعم